ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم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 سبحانه هو الله الواحد القهار، ولقد السموات والأرض بالحق، يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر. كلٌ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور؟ فلَقَّمْ مِنْ النَّسِّ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَزَلَ لَكُمْ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 لا إله إلا هو فأنا تسرطون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى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 قبل وجعل لله آدابا ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شَرَحَ اللَّهُ صدره لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ على نور من ربه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 ومن يضل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير رديع وجل لعلهم يتقون برب الله مثل الرجل فيه شركاء متشابسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا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 سيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما عليه بوكيل، الله يتوفى الألف سحين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى جل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم استخدوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض، ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده شما أزأذت قلوب، اللذي اللذي اللذي اللذي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 نَزَّلَ النَّلَ نَزَّلَ إِنْسَانٌ ضَرَّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قُلْ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا وقالها الذين منظلم فاغنى عنهم كانوا يكسبون فأصادهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي أتكم العذاب من قبل أي أتكم العذاب ثم لا تصرون. واتبع احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروتا فأكون من المحسنين بلا قد جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين, وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفسه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 وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يثنون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا.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 إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين.